يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنّت لا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين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 نبي من ياتي منكن بفاحشه مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ويعمل صالحا نؤتها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا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 وَذَكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصادمين والصادمات والحافظين فروجهم. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا